اتقوا الله عباد الله وحافظوا على الصلوات وانتهوا عن الفواحش والممكرات اتقوا الله ومن تقواه المحافظة على أوامره تريد ضمان لخاتمة حسنة من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة من؟ في ذمة الله يعني في حفظ الله ورعايته زاد أهل العلم قالوا معناه أنه إذا مات من يومه دخل الجنة مروا أبناءكم بالصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشر اصنعوا لنا أبطال اصنعوا لنا رجال اصنعوا لنا أمهات عابدات لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح وصناعة الأبطال علم, علم علمه أولو الصلاح من لم يلقن أصله من أهله فقد النجاح لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح شعب بغير عقيدة ورق يدريه الرياح من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين هل سنراك بعد هذا الكلام تسابق المصلين إلى الصفوف الأولى أم ستستمر في التخلف مع المتخلفين وقد أعذر من أنذر اللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتيمة خير يوم تم هذا الأمل في السيديو صدى الاعتصام الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامل